علمنا بمجهنا وذكرنا وما نصينا خضرة يا لطيف بيسروات عصي كريم ربنا سلوات الله وسلامه عليه وحسن شلمها ايه افشروهم اوه يبشروا أهم بيلي بشارة يستخدم خطر معي يجعووا أني بشارية نحن أبشروا وحاش لي يعني وحني فرحي وإذي كان الشيء معي مو ورائكم دولك أو غلاشي أو الشيغة. يعني ساق والشير صصرين دوم محدثين بالبركود او الشراب ابشلو همبيله او شرب الشلو همبيله وراءكم علاق واينك على هان وشير شنو انا سواكم وفي السرق. سواكم كانوا في السرق. ما وراءكم في الشرو وفي الشرو سوى كل صور وراء اسوام معنى هذا اذا يقول سيفتميت مرتدا يتي بالبا وراء ذلك خاص وحيث شو وراء ذلك دراسه معينه سوى ذلك وراء ذلك وان وراء ذلك معنى سوى ذلك قد معنا معذره اخروهم بلا ما وراءكم فأنا قوان إذن كأهين أو من صواكم قوان إذن كأهين وهم بإليه أنه بأنه أمرك إن الله من شهد لكيقره أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة من شهد لكيقره انت يعني مخصف من الثقيله وعياه لا اله الا الله انه امر في انشاء لا اله لا معبود الا ابو الحق الحق هو عابد في شغلايا وعم بي ليس الله لا اله محمد رسول الله لا الجد <سؤال> محمد بن سلمان ودره اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اشتهى اهاله لفظ دري واشهد واشهد جوه محله بالتو واسلام الامان ساجو لا له دري سبحمله وايه انتقالات والمطرا اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان الله اداكم حين لما قمت الله معيه لا اله الا الله والله الله اكبر لا الله ما يقول المعد نصر الله لا اله الا الله بركاس الله الله اكبر الله الله تلغيب الميتك اللي كتو معي وموتك صحاداً قدرت لي لا إله إلا الله انتهت بحفظ رسول الله والله بحايل أجوغ السؤال صديق انت قالت يا لا إله إلا الله محيش السوبان عليه الصلاة والسلام أبشروا وهمبيني أبشروا وهمبيني أبشروا وهمبيني إليك بشارة يستعب شروب بشارة يستعب اني الهم بيلي لواني شوه اتفرح دين ما بصيروا هم بيناه وراءكم قوى كالهين اني شو بده اما قوى لما بقولها كذا بدي ابوفسرها وبنالته هي قوى اللي ورايا احطها ومستقبلها الى دونه معنا وراءكم واقدامكم اذاكم والدك او قوتيا أو. أو. او انت امام دون واهم بيننا انه بانه امرت انشاءه دون خلف شيء عمّه أمر في شأن الله مخصباً فقيلة وآيه لا إله إلا الله إله إلا معبوداً لأبد ولا زرين في وجود أتوك في الله ولا إيمان في غرايا أن محمدًا ومحمد رسول الله الذي في غرايا قدره يسادق أنحاء أثياء وشنفروشي غرايا وشنفروشي غرايا فصل وشي على يعني جهاد بازي فقوري حاله في غرائبها بشهادتي مغلفا حاله السي هي اما في كذي معلى قلبي ينس ذاتي ساسوافق واسرم مايو دخل الجنه جعل الجنه غرائب جند وقلاء جند وقلاء للسيد حديث كان شبنا هم أخي الشاي وعيه أخي الشاي حديث كان سيدنا أمر وحايا حديث كان وريه الأشعري وعزر الله وعليه صلى الله عليه وسلم نعم انا و عن علمت بعدي متفاسي قالوا لي جميل كويس ابشروا كنا اخر حديث كانه اخر شيء وحان كل اللي ده صبحني ياسين لوقتي شيء ها عم تسبحني ياسين لوقتي شيء لكم اه تعني بدكم ابشارهين بشارة باس انونو وصل شيء وذاك كل شيء البشارة ووايه الان بشاره لوتهي انو يا يا والله غيانه مين كلاها الا الله وعمد رسول الله ليها البشارة دي سوى نقول البشارة دي دخلت الجنه لي بعدي ما فيش وضح لي في عمره العظيم كوا سيد عمره اركت وكان بشاره هوين امبيلا لول السي امبيلا باس وضخوا وضنه خاسيد عمر انا اعرق الهي بعد اوشيك النيش اهي صبح سيد لويه التهيلة ادخلو لويه التهيلة فعل صبح صلى الله عليه وسلم يا الله يعني بشعبنا وين ما الحمد لله المرشاين انت يا امبيلا هاو حايتيني عبدالله همبا إليه ومدنه همبا إليه يعني كده أريد تيله وإذنك عن أهين يعني من وراءكم وإنك أهين سي ومرتها وراء ذلك تلوم سوى ذلك سوى ذلك سوى الناس يا رسول الله تدقي هذا الكامل عسكايا بسوى عمقلبوا الثرافة في الشيطة والله الله أشهدوا لو لو قام مصي نسيت عمر من يوم الثلاثاء السيد واخا امسي عندي زينه واه لو لو قام مصي انه جيت له هامسكم سؤال كاس بكره الاثنين و قبالي وهي كسدي وهي من ساعه سؤال كيف الحمى ما نعيين لا الموافقات تخلص لهي قرات يعني شو دقيق سؤال قمان مؤامسي واتعامسي انتواعي انتواعي انتواعي فقدرين كل يثقاتواعي طرق خصيرة ضمن اي لا بهي حديثة ايه هوعي مشهورة لايقان يعني فضعوا مصطلحين حيثميق حيثميقين هميج. حيث مشهور كاعاية ومع بالحجر ما ايه ايه مصطلح وين ايه كتابك اسمه على مجمع الزوائب وانه او سنت لو سنسيب مجمع الزوائب منضع للفوائد كاساس وشام ايه السحيحة انا اضرفها لما وكاموس سيد عمر محاس واموسي مجولا سيدنا عمر مكاسي محاس كسيد ياسقر طيئنا النبي وكارالي اسكي هين سؤالك بشارة رمحيك على كل حال بشارة وهي سوى الله يهمدق بشارة مو وراءكم امرك بشارة اذا يرتكي للناس اذن عليك العمر وحسكي صعي وحسكي اذن يرتكي عليك العمر وحسكي اذا يرتكي عليك العمر انت كل بي وحيا لا بآية ذلك وحديها لك عص انتو اللهم بيلي هايو وحلي اللبين وحلي الشيء وحلي فرحيو إلي غلق وشيء ووحي إلي غلق زهري وشيء اوحك عص انهو امركي بأنهو امركي الشيء يا وحاب ما يشهد ان لا الهى الله امركي الشيء يا وحواي انهو معنى هذا أنه لا إله إلا الله أمر في شأنه وحواه لا إله إلا الله لا معبوث بحظة وجودنا إلا الله إلا إيمان الواجب الوجود بداية صادقا حال أسيحي بها بشهادة قبرون شعواية مخلصا حال أسيحي وخالص أعاية لإيمان لأ تلك هذه معنا قلب يزل سنة سترميان هو انتخل انا في دنخه المراك على ذلك ساعه ساعه كنت التصاير كده ذلك قص او شيء فهيم شوما يا قلبي مس عليه السلام شميله غلا الماتخ لذاتي ولو بعد ظهور المراه هذا ترى زوجيها كل محايا المعيل كيستخافكاس منها وعليم ميها أسو برس هايو وحسنر هاي جنة وحسنر هاي معناه كما هاي محايا المعيل هاي تاله وما يعمل بحالة درة يعمل بحالة درة شرياح إليه يرح وحاول بطرسو بي يعني منكاس خيره لو أفجها خاتمة سيالها وخاتمة عشقه لما هاي وفيعا أعماشيس إدو غطالو ومشان الوينتر وخاتم اصول مها اعمائش السوبين وعطالها معاملين يا ابا يا بشي قال اذرتهم شرين يا لها وانا اعمت هالا ذرتهم يا لها وقال لسوك لها نهارتها لسوك لها دخول ابا هذا اصول لنخو اصول لمايو اصول مضيفة ومدوبة اينا اصول لك بيها اصول والله ودي قفال عليه حديث الايميد والله يعني وعلى حما وعلى صمورها ذلك بالديوار خاص تطلعوا صوبها عظيم ويتسلى حاله نظاره وصوت يدل الاسكلاء سبح كل اله في سحتا سواس يا يو اسور مصدي وعمل صالح ايوه خلاص انا يا هذا دوله بلاغه بس قاعد فيها انا عايز بس فيها <تصفيق> بصوا امرك سكال انت دوله وحاسه تله وحسك غليله ولا دوله في ان الله واغرى لك فيها الله وسقدوم سوا سوا بده يدروا تصمضي وقصة مضينا ورائلين في لها حالي هي انتظروا هذا في امرك امرك وقالنا وقالنا عن الاجينة خوارجتها من هذا الهاديث كان عيدها وقالو الطاق وحيليل وحيليل لك او كبيرا وصوب صدي من دنبي كبيرا قالي من زين سوبية من محضي لوحدني كافروا لا صدق ولا صلى ولا تنكذب و تولى إذن إسهالي يؤيد على الكلية بضل المجيسة وقالوا وقالوا وقال قلوا بضل أدل بضل قلقيت على وغرهم دي. يعني بنتو روايه مكو واحد معتزلين رئينا المحايدين لكاس في النار روايه لكاس ملأوا مقعيسي كبيرا فالشيء في النار روايه كمان <تصفيق> رفيد مقبلاله اله اله اله يا ملك واه والملك يتصرف في ملكه غير رجعوا الغزا كما رجعوا اله اصاب ظهر مالك هذه منك هذا الذي شرب المياه اللي فيو حدي دلمس هذا دلمس قال الضم في صنعاي سسلو تصرف وتصرف في ملكه غير رجعوا غزا هيك قاموا والي عشب سيدي عشق وضلانين كمضيعة نفع ذاو خلني أفئ وضلانة فاتك رياينا على كل حال سيدي باية وحواية يهي وصو الشيري ممكن عذرة الجلة المنتقين والفتور وفي عيد القرآن كولها عن الهواء فإن الجلة لما عرى وأما من آثر حياة الجزية موح فان دحيم هي الماوى الى رجو انت كل علام يا الوه عفوا الى وحف واجوايه خط خلقي أو, او يخوف صدل الى وايت بسرعه يوم دول اللي بيزال هاي وحقست اصله على عملها تقول عن تطورات انت صولوا كل علام واضاهه الى لو الله القاضي وزلل قلوب وعده المطغوله واول الضرس الشاهد ان دي وكل انتهوا اي فيناي هو تجونه مجروح والله تقول كادي بينه او اي كميت هي تعال الله وعما يقول الظالمين انت هو قالوا <تصفيق> بشاره بالاله النسيه بشاره وين اللغيه النسيه لع النسيه اوه سوفنا صلوات الله عليه وسلامه عليه وسلامه عليه وسلامه عليه الناس منك وحاوه دراشة بضن من الله إله حقه لغبير الله يوم القيامة قيامة مال كاذي القاسو خخصنا بضن خاصة إلهي حقه وحاوه دراشة بضن خخص شاقة بضن الذي في او يخالفه ويله ها يو الى غير ما امر به في ويك الاومغس وذرس ها غير ما ويله ها به امر اس به ماغ في اس امر اس ك غير في ها وقاس ووعد بضن وحكا السشياء هبعد الله قصيا وحاس ملعيم هايو ابعد الناس تتكي قولي راشة بضن يوم القيامة القاسم يوم القيامة قياما مال كاذي مال كاذي قولي نحريست اله لان انا لا اراضه كرامة اله العريتي ستان زائد كآت لا درابو <تصفيق> يعني وحويل وحوايه ام وحوايه ابو عبد الناصي كقول ابو يعني تخسله الايما هاي وحالها من خس اثره اثر قيسه على الذي فيه غص الحديث زيوايه <تصفيق> خلافه الحقيقه هو كسر غبانه هواي كي واي مكا كان في كي أن تقولوا كبر ومختعل بالله أن ما لا تفعلون ما لا واس وعاس إلهي في رواية السلافة وعاس إلهي ما أمر به إلهي ما ما فعل غير في أسحيلها وإرداش أمر أسأمري به ماذا الناس تذكع أسأمري من التغوى وفي إله توصلاتي تذكع أسأمري في تغودي تذكع أسأمه توك <تصفيق> الى <تصفيق> <تصفيق> كاس كاسه لمل قيامه ومضعت اليه يا رحمنك قد تكاثوا ولاش خضم هاي الهي مخضم وظاهر وحيال الجريات ديريني هاي وديريني هاي امرتسي ومبالغه ملخوصه تشلك اسم موافقه مفاوضات والقديره التغيير بالقديره في علم قيس وحبينه القديره ابو بني اسرائيل عمر ما في قص الشاعرين واللي يتكلموا يعني قول الشاعر امر الفلكي وكتجين قول اي اي شاعر وحالف ورا ما ورقولي وعديسه ذكر وشايره امر الفلكي معناها وحاله وضاء لجيكة صوبنا عليه الصلاة والسلام وكا <تصفيق> <تصفيق> <صحيح> <تكت> علمي ونكا برايا وكا عمل فالهينين علمي أستطراء وكا عمل فالحايو ويلون العالم ويلون العالم حديثي ويلون العالم هي عملوا في علمه كلا يعملون طبعو قوة يسدع نصديان ساسا يميدون انت هو. فقد اكو قصه هو لكن هو هارد اس اس لي ساعه هذه او يعني وعد بها او جيكو عمل بهالين به الميزه اللي قال ما له انتفاعه ولا وعدي مو انتفاعا ليك مرشدك ليك او الشاكر ضلبايه وبتوصي ليها يو وحز التوري هيتغير او هوسك منيسك جوه وقرم مكي هوسك الجموه جيدك هوسك جموه جن اصبعها او قيره خلالة الساعة ساعمل اهل الجن انت وعيد وميني لا تنها لا تنهى عن خلقي وتأتي مثله عامل عليك اذا فعلت عظيمه خلقي دستك اوحل اكريم الاذيك او حد فليستك كريمي ايه هتعيب منكو اتهي معينو اذا فنواسا عارون علي انك عيب عظيم القويل وكاس الهي معاسر اتأمرونا الناس بالبريك وتنسونا نفسكم واتنا خبر موضع عند الله ان تقولوا ما لا تفعله ما. انت واحد تأمرونا ذاتكم فريسين وتنسونا نفسكم نفسكم وهالماني السلمية ذاتكم عاد فريسين نغطين موطين إذا كان وحدتك أتكرارتين أما وحدتك أفرتين من يليسين وحدتك أتكرارتين لما كهريسين معناها كان جوايا كبروا مختن إليها عروحة أوينا شبه من عند الله إليها أعكس لي أن تقولوا ما لا تفعلوا نقول إذا كفعل كي سأل إما هينين خاسة أوين أن تقولوا ما لا تفعلوا معناها قالكم يا او, أو مخت وين او او يعني أو عن فعلكم ما, ما لا, لا تفعلونه الى اين وعيسوا عسوا وحيوا ابن مريم وعيسوا عيد نفسك نفسك هذه هل تواني فاني تعطى هاده اذي فعيد الناس دكا يعني وان مركاز هل تواني وان شغلاتك اوت من واعبه مركاك بعد الثواني او الا فاستحي مني الى هؤلي يا شيخ علي عيض يا اله شري ما لي بالديلار انت عالم وتعدي علم يوسف وعمل فلالين وقا طبك وعدياس جو وعدي عندها يقلب ورد واقسم بالحساء واك شريري ان راوني واكسن بيرو ريسا دكول توي سيدي دبعض روكا دالح او سبسبتا هدوو دوو اوو سنبرن حايو سو شرييده يعملوا يحفظن بلده حكومه ياتو عيله عبدو كلا انا غنين اربد وحواي غير تركوا توشا هذي هذي وعدتي تعبينا اقصف وعاء العمل قبل العمل اهالي هذ المحاولات منك اذا بدك بالجلسه بدك طولها اسطره اوراق جديده او اسطار هل اذا ال اوه هاي اذا الله اكبر اذا تران وايد بدك تقابل مغلوغ لنا لكو عبقوخ هذا هايان أي التفسح هايان عروس و أصدر ما هي عربده هاي انت هاي عربد لي هاي عربده هايانين اما ماذا بس بعض عمله مش عمل بصي واحد جوان نور قد كي افتيني هيسا شمعه و افتيني ايه افتيني ايه افتيني و اعيدا و ايه بس بعض فضيشي هاي مغلوغ غلي و افتيني من انكال و اديها و اصبصا واحد جوان ايه هايان أبعض الناس من الله صبعا عليه الصلاة الحديث في سين حلاء بن من الله يوم القيامة الغاص هو الذي يخالف قوله أمره وحي تبكى قصة قط غوري مختي ام طائل وحل عليه الصلاه والسلام السلام عليكم عمر بيته بلا وخسس مع الحديث هذا لولي ام طائل صلى تمام بالتاريخ هاي الناس لسي عمر عمر نسكخاتي انا ابني من شيخ الاصفهاني اول على شيء اول ولي ذات الحديث ام طائل وسبايا و امانه عليه الصلاه والسلام وبليسه قصه ابون اصغر ايو وكاسه ومكيف قصه الاغريو جد ضواج البورها يعني هو يتذكر المره دول يقولوا هاين علي مر في قصه وعدي ياس يعني ايتوه هون قال دور اسقو مختاسي نايم وقول له عليا ثاني امم بشاورك ادنس على كل حال ابعد الناس بدهن لبيه ابعد الصلق مدهين ناس اسئله ابعد مني اسئله ابعد الصلق مدهين معناها وحور ايه نوسك عرب اهم وحال الناس اس تلقيت على غني من الناس على الكاني نوس على الرشيه ونوس الشديسي اوف فيسكو اه او خره هولى دو خره خيالته مش صعاي وهدى لي خيسو ادت كان هولى اسعاف لي لزايو ما خدات في هولى خلق يضم المهله وعن ابعد الناس كالاوله هاي او هولى ادييدهسو او هولى رعايه الناس كو هاي مش شر الناس مش شر علي ربي الناس في رب الناس الناس الذي وسف سدور الناس الناس وحوائي يعني السورة لما اوه وحوائي يعني اوه نيل بوئينا هايو هوا دي سواهي محان الله الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله وصحبه وسلم رب العلمنا بما وذكرنا بما رسينا بفضلك يا لظيف اللهم صل الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه عليه وعلى اله الحلال من الله رب الله الحلال خلوه العب ريكي إلا الله إلهي حبيثي الضلاغ طلاغوا وايه أبغد الحلال حلال خلوه العب ريكي الضلاغ طلاغوا وايه خلو تصديرك لا تسهل الله وضعك وضعك الله فيك اشهدنا جول للادنى الحلال معناه شيء وبنال وفلسوبيا وبنال هو يعني الى اسماء الدنيا هي بضلها لي حرقتي وطفص قاتل غليك يقول لي جاي ال الفضل هو يعني أصدما أنا أترمي دي وادما أمدك في فضله هيد صلت معنا خير مالح حرام أهل صوروك لأسهل صورو حراما حكامة جروية بأحكام إن شمت حكامة جليا مظلوم أسالعهان إلا ما حرام اسمها يجراوه أما كنها اسمها هذا شيء عارض في المختار دي انسر في قدامك عشان العربيه تنزل دي اي على طول قاعد برك حاج بيجي بيجي كل وقت القرايه القرايه ندير يعني وقت الفلالين وقت يصلى العيد ليل ان شاء الله طاسم و و من بايميش بايه الوقت يطاهر هنا نفسره بدا هذا الله كل يزع قومه ويشوهه انما كلمه ما باله اخوه من اخوه الخا خضعه يا العم والابونا على كل العيال في سبيل الله لا حدود لسؤاله ولا ثقه راجع الى الله كل حاجه في هذا اديسك لو قسمت وحالك ليه هني كاناك يسي يعني اطلقتك اتراجعتك كان يتلمين تضلاغوا للبعاء هنيك حاليه تضلقوا البرحة حديثة ملقوا البرحة هنيك كثورة في ظهريها كثورة في ظهريه كثورة في ظهريه كثورة كثورة على كل حال أب ودعته إلى الله عني و إلهي خلقني خلقني المظلوم و طراقي و خلاني أبني و راعينا إلى هجين زمان خطه ااا بلا موت همل من الماء من الماء ارماني صور من فراغوا فريا قالوا لغير قالوا قريو في الرعون ادنا قالوا رجالوا اي ابغى من ابغض الرجال وان قالوا بابو لوح على اذن هل تنخصم في انا في يوم هاي فرغت فينا من الأقل هكذا الله فأجبوك آدم الله لو الله أوه تنقريه الله يشرفه فضل فهو جيس له حيث العصر ومضح فيرها باطل السجار الجنس يعني يهانطت الموجها ونسمعني هي رب يعني أسخل يعني عصر وقاتلها الرد ديش النسويل اا اللوا التالت الصغره الاله القشيمي ابو بدر رجاله الى الله رجا القلوله البريه يعني قال الالف القشيمي تبود بدل او بود بادت كشيد الخصومه مع اللهم سل على سيدنا محمد وآله وصحبه وصلم ربي علمنا بما جهننا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا رطيف وكذب الله فعسماعين يا كريم سببنا صلوات الله وسلامه عليم وحاسري ابو العباد الى الله من كان ثوبه خيرا لعمله ان تكون ثيابه ثياب الانبياء وعمله عمل الجبارين حديث ضعيف شويه فالحديث هو ابواب العباده ادومك وحاولوا الله اله عبدي من خف على المعبنيني من قال كان وآج سوى براهو لما ديشي مرو لما ديشي مرو اما سوى براهو خيرا ايك خير بنامتها من عملي عمالكيش قالت إليه عقيد من العبنيني او براهو لما ديشي مرو تر بساركيشي وزمتغيشي Tehke olene aato, siabuhu morabi si, oosi hai, kõrba saad si see on, kõrba saad si, oi siabal anbiiai, anbiida maraadada haneo, asa وكل شيء وبعض في الدنيا تنزيد على كبور لو رفساره جاهدين توعدت كي امبهد عمل اصاله ها ناصر عبد الاسعاد و خلاص وعملوا عمل كيزن عمل فيزنه سياره هذا هو عمل فيزك عمل الجبارين الدكتور الجبارين وكبر فبلون و عالمين عمل كيس عمل الجبارين والواهي مخلوق من قدوا عمل عمل كون عمل واهي عمل كيس عمل قد قدوايان او جبارين او كبريان او نيهيان ولا لا تنى مال او اول بصوب نيتا هو هو مخريز انت اي هو مبعثي أدوك يعني مبينة بوابك أدوك تبك أدوك بوابك أخرى من حسن السهيني أعنى شونا أملها أمل كيسي جبانك واسعني رأي الله أنت سيف خير أهم الله إمام كسيف هوهي أبغل العباد أدومك لو نعبره إلى الله إله حق مَنْ وَأَخَفْ وَأَوْ كَالَ اَهْ سَوْبَاهُ لَمَا دِيشِكُوْ أَمَّا لَمَا دِيشِمْ مَرُوْ وَرْبَسَارْكِ سُجُّتِي سَلَوْا وَأَوْا يَهْ كَاسْ وَأَوْ اَعْتُوْ خَيْرَنْتُوكَ خَيْرْبَدَنْ مِعَمَنِي عَمَلْكِشِيْ وَأَخَبَلَوْا يَهْتُ كَاسْ هدك إليه حدث لو أ Nmillikasa Tohkuru niấy alsoid, see ei maior Tu mappingas <coughs> k favoure, seeab seen elas, <coughs> seeab on ambi Narankas <coughs> taadael kaili, eteous ihab of theodat umer Оio justil kuna kesti A pakistusteg mis päällst品 في غرب صار فيه انبيره فكو ده وعملوا عمل كيزنه عمل الجبابيره عمل الجبابيره ذكر او حلفون معنا او كور كضضم ذكر شو يعني ذكر شو وقضى ايام وشوف يعني يعني في علم تاريخ اهلنا نحرس أنك أكسوحايا ويأدوك يعني أكبوغايا وها صوك الأوايا جبار معنويسي وعوايا منك أو ملحق أذك أو متخبرك إيه أو ملعيسي أو أه آه آه وشديد في أكاس الله جبار كان يحصل على أوايا سياه به صابت أصلا كيسي بحاله وضعه الشيء إلا حال ديسه هرى أسئة الله دائلها حال ديسه هرى أسئة الله دائلها سابق وطوب ومتاع التكيسي يعني الشيء نفس الشديد إلا حال ديسه هرى سئة الله دائلها دا وقفت أسئة دا هذه أما زيه انت سوايا صب على الله عاوري ان المرك او موقعيته ان طلبوا جزا يوم قديم بالمجلس سير برؤى الانسان عليه قدره وقيسا ترى بالامل معنا على وعلى المرك او موقعيته دفتر السلوب العمل قاضي صالحين ده امر المرك او موقعيته دفتر يا سياده عمل كيسي محوائزة في فاجرينجة عمل عمل صوري عمل كيسي لا كيسي دمت هو ابرحة في الرجوبة عمل اصحابها وانا عماشي ساعدها عمل صوري وثلاث وفي الدم لنا بكسرات ان تقول بياتوس يا دونيني يا بكسي يا ابوكم هوكديا بالامبي اي طور عمله اه يعني ليكي بعده قال شو وعمل عمل الجبارين قاماش السلطه عمل الجبارين انت فاز مين انت واخا وصالح يعني على هاله قعدتك حلو محليس كدره او خلصت وصعيان او محرز بقى الهلالي ولا الكوارق هذا من جيد من جبره على سيع الأمر معناها أجبره معناها منك أو ضدك برقي هايو وحي أسره إلي شوبيان إلي يعني جيسة تخلق <تصفيق> هايوه بدك او خلونكه الى حديث لان عبده الله لكن منك سالعش مشبهها اياك بتقعد خاضعه او يعني بدك تقول لي ماها عمل قيم علمي وبقول محاولا لكن لله قد ترى وعطف تشبهها سي الى يعني سعد انت تشبهها وحسوا شبهها يعني سيدي يعني او اي كعمل اصنغضو اما شو ديني وقصولوها وحوها كعيراها فساد بهايو يعني زيلو مصوب بهايو بلاي مصوب بهايو استفادو تصبيغي سلطار رخي سيفي عن اسقاضها وتشبهو ان لم تكونوا مثلهم في العملي سالق يعني شعكي سوفي تشبهو ان لم تكونوا مثلهم اللي تشبهوها رجال امصب الصراع اهل الصراع فلا حل ولا ايش جو به هذه يعني ايتها فج فجر وشو بي يا جراص فرعون مرقيم قاعدي في رو اذا لو لو موسى هاي اساور سامري اسعدي سامري وانا كوفرت فيه سامر اصلها او سامر وقال اكتشاف روايه في روايه مش سامر بعد في ولا بس هذا مو شرط عمل خلص ده بالاستهزاء او الطير انت فهمت روايه تجبهم بمكان لها روايه. روايه لا زييل الاولى رواه لو مو شرط رواه في شكل له جبت له مو عمل يعني عبروك لأموص عمل سيئ لأموص وعدها أمو وعد سيئ شاكي في تشبه أصالحي أنت وارت وحماها أذي كفائي وخجائك أذي باعي كافيري تات أسيالي بكيس بن هاي أدوك الأحد يدي الله تشبه هذا السوبي إليه وقفكي لكنكي وحمايس آي ومقعيسي دبيق السوبي راني ندق اله ويا لي وعابد هيريسكي وحنا زايد كي ضلت زايد مع ذلك بان تاخذ سوبه وكذب فرعون امراء عفسي سويله وسوغا او سامري بعدي مرخي فرعون غرغهاي وسو يغرقوا فقط وعاد خطه التشبه هذه خطه صالحين تشبه في الاول لكيه على التشبه هذا شبوا سال ادوا فعلتها حديث يعني حديثه اللي هي سريعه ما تشبع فهو منهم فهو منهم اللي يقول شبوا قصص كم دي برغي اسكو شباي قالوا المرشدين يتضحهم اسكو شباي لاد جاي يريد عمل فنكون عمل صوب البلاد تكسو صوب لكن نيه او حاول نيه التاعات ان ديك او ايك عمل قوية اتسوبشت اكاهاته اكاهان بان بان اكاهان هذي با اكاته الحديث كان ابو العيسى ابغد الخلق الى الله من كان صوباه خيرا من عمله ابو العيسى انسى الله سوبنا سلوات الله و سلام